الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَضْوِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاّ بِمَنْ أُذِنَ لَهُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَكُن مِّنْهُمْ إِن إِلاَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوْرَدْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا والسماوات والأرض كانتا رسطا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْقُرْدَةَ أَفَإِنْ بِالتَّفَهُمِ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ وَُم وَلَذَلوق بِشَّّ وَلقانر ف ننتَ